بسم الله الرحمن الرحيم من الخالق? من الرازق? من الوهاب? من القهار? من الجبار? من الملك؟ من الملك؟ إنه الله جل جلاله سؤال> <سؤال> <بزوخ> إنه الله إنه <سؤال>: الله إنه <سؤال> <العز työ> <سؤال> الله سلقا الله ولا والجبروت له والعظمة له والكبرياء له والسلطان له والملك له والحكم له والقوة له ناصر على كل شيء وهو حي منزه عن سبات قاهر غالب قوي عزيز ونصير للمهتدين المهتدي وَنَصِيرٌ لِّلْمُعْتَدِينَ الْمُفْتَرِينَ الله, <تصفيق> الله حق من ذكر واحق من عبد وانصر من ابتغي ارأف من ملك اجود من سئل واكرم من قصر واعدل من انتقم الله إنه الله انه الله يرسل الرعد ويرين البرد وينشئ السحاب الثقال فسبحانه من كبير وتعال يجيب المضطر يغيث الملهوف ينزل الغيث الله, إنه الله، عد إلى ظله الظليل التماسان إن دوى الرضا صلاتي حيث يكسوك حلة من حنان القادسية بالدمام تصحبكم مع الملك للشيخ ناصر الأحمد. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن العلم بالله سبحانه وتعالى والتعرف على أسمائه وصفاته وعبادته بمقتضاها بعد معرفة معناها هو خلاصة الدعوة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعًا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ومعنى ذلك والله أعلم أي من حفظها وفهم معانيها ومدلولها وأثنى على الله بها وسأله بها واعتقدها دخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع وخير مادة لحصول الإيمان وقوته وثباته فتعرفوا على الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وما تقتضيها تلكم الأسماء والصفات من المعاني قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى فإن أعز أنواع المعارف معرفة الرب سبحانه بالجمال وأتمُّ الناس معرفةً من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته ويكفي في جماله أنه له العزة جميعاً والقوة جميعاً والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ليس عند ربنا ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم أسماء الله الحسنى ينال بها كل مطلوب ويتوسل بها إلى كل مرغوب وبملازمتها تظهر الثمرات والاطلاع على أسرار المغيبات فما أعظم الفاقة وأشد الحاجة إلى ما يسكب في القلوب من عظمة علام الغيوب لا لاسيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وعظمة المحن وتدفق سيل الشهوات وكشرت أنيابها الشبهات وأعلنت الحرب الشعواء على الفضائل وصوِّبت السهام الرعناء على المكارم ففي مثل هذه الحالة إذا استسقى القلب المحب ربه ومرغ جبينه في محرابه ونثر دموعه في ساحته واستلهم معاني أسمائه وصفاته فسيمده مولاه بغيث الرحمة وسقي المعرفة فإذا ضرب بعصاه الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم عين الإخلاص وعين الصدق وعين الحب وعين اليقين وعين التوكل وعين المعرفة وعين الرضا وعين الصبر وعين الأنس وعين الافتقار وعين الحياء وعين الخوف وسالت أودية بقدرها إن عظمة أسماء الله أكبر من أن يكشف عنها نقاب أو يصل إلى حقيقتها وعظمتها أولو الألباب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب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 كلمةٌ حبيبةٌ إلى القلب قريبةٌ إلى النفس منقوشةٌ في الفؤاد محفورةٌ في الضمير ممتزجةٌ بالدماء الله الذي تألهه القلوب بالمحبة والود والتعظيم له الحمد كله حمداً طيباً كثيرا مباركاً فيه له الحمد من السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد له الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضى له الحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضى نفسه ومداد كلماته لك الحمد طوعاً لك الحمد فرضى وثيقاً عميقاً سماءً وأرضى لك الحمد صمتاً لك الحمد ذكرى لك الحمد خفقا حثيثاً ونبضى فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولاك فوضى إنه الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من قصد وأعدل من انتقم حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن عزته ومنعه عن حكمته وموالاته عن إحسانه ورحمته هو الملك لا شريك له والفرد الذي لا ند له والغني فلا ظهير له والصمد فلا ولد له والعلي فلا شبيه له كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملكه وكل ظل قالص إلا ظله وكل فضل منقطع إلا فضله لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته أقرب شهيد وأدنى حفيظ القلوب له مفضية والسر عنده علانية والغيب لديه شهادة أخذ بالنواصي وسجل الآثار وكتب الآجال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يجيب المضطر إذا دعا ويغيث الملهوف إذا نادا يفرج الكربات ويقيل العثرات يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون هو الملك مالك العالم كله علويه وسفليه لا يتحرك متحرك إلا بعلمه وإرادته المتصرف بخلقه كما يشاء من غير ممانع ولا مدافع ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها له الملك المطلق لا يسال عما يفعل وهم يسالون يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير يغني فقيرا ويفقر غنيا ويضع شريفا ويرفع وضيع ويوجد معدوما ويعدم موجدا يقلب الليل والنهار بالرخاء والشدة والأمن والمخافة كل يوم هو في شأن ملكه ظاهر في السماوات والأرض ويظهر تماما حينما يتلاشى الملك عن كل أحد حينما يعرض الخلائق عليه فرادا كما خلقوا أول مرة يومهم بارزون يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إنه الجبار يجبر الكسير والضعيف ويأخذ القوي بالقهر المنيف يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهره وجبروته وفي يده وقبضته إن الذين ظلموا وفتكوا ودمروا وقتلوا فإن الله سينتقم منهم فهو الجبار المنتقم يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ولكن الله يصطفي من عباده من يشاء ويتخذ منهم شهداء ويبلو بكل ذلك العباد حتى إذا جاء اليوم الموعود كان عقابه العقاب الأليم ألم تر أن الله جعل قرية عاليها سافلها وأرسل حجارة من السماء وفتح السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فليبشر المؤمنون بنصر الله انه الجبار انه الجبار يجبر الضعيف بالغنى والقوه ويجبر الكثير بالسلامه ويجبر المنكسره قلوبهم بازاله كسرها واحاله الفرج والطمانينه فيها ام 119. ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا وما تذكرون إنه الرقيب على عباده بأعمالهم شاهد عليهم في جميع أحوالهم وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إن رقابة البشر على البشر رقابة قاصرة البشر يغفل يسعو ينام يمرض يموت إذن فلتسقط رقابة المخلوقين وتبقى رقابة الله الكاملة المطلقة يا من يرتكب المعاصي مختفيا عن الناس أين الله؟ إنك أحد اثنين إما أنك ظننت أن الله لا يراك فقد كفرت أو أنك تعلم أن الله يراك وتجترئ عليه وتجعله أهون الناظرين إليك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يدخل بعض الناس غابة ملتفة أشجارها أو شقة مفروشة مغلقة أبوابها فيقول لو عملت المعصية الآن فمن يراني فيسمع هاتفا يملأ عليه المكان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فيا منتهك حرمات الله في الظلمات في الخلوات في الفلوات بعيدا عن أعين المخلوقات أين الله هل سألت نفسك هذا السؤال ثبت في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات كأمثال الجبال بيضاء يجعلها الله هباء منثورا قال ثوبان صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم يا رسول الله قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم يأخذون من الليل ما تأخذون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 أحاط علمه بجميع المعلومات من ماضٍ وآت وظاهرٍ وكامٍ ومتحركٍ وساكن وجليل وحقير علم بسابق علمه عدد أنفاس خلقه حركاتهم وسكناتهم أرزاقهم وآجالهم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 إنه يملك السمع والأبصار والأفئدة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يدبر الأمر بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه بار البريات وغافر الخطئات وعالم بالخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزتا وحكما يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الابصار ولا تغيره الاعصار ولا تتوهمه الافكار وكل شيء عنده بمقدار لا تسكن الارواح إلا بحبه ولا تطمع القلوب الا بذكره ولا تزكو العقول الا بمعرفته ولا تحيى النفوس إلا بنسيم لطفه وقربه ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا يهتدي ظال إلا بهدايته ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته ولا تنال سعادة إلا بطاعته ولا قابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته فهو التواب الرحيم ذو الفضل العظيم الواسع العليم العزيز الحكيم السميع البصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء انجهرت بقولك سمعا وإن أسررت به لصاحبك سمعه وإن حدثت به نفسك سمعه وإن أخفيته في قلبك علمه وهو السميع يرى ويسمع ما في الكون من سر ومن إعلاني ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني إن فعلت فعلا ظاهرا رآك وإن فعلت فعلا باطنا رآك وإن تحركت بجميع بدنك رآك وإن حركت عضوا من أعضائك رآك وأبلغ من ذلك أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني ويرى مجار القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعياني ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذ والبح وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إنه الرزاق عم برزقه كل شيء فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رزق الأجنة في بطون الأمهات ورزق الحيتان في قعار البحار ورزق السباع في مهامه القفار ورزق الطير في أعالي الأوكار ورزق كل حيوان لتحصيل معاشه فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ومن رزق الله تعالى ما يمن به على من يشاء من عباده من حسن الخلق وسماحة النفس وليل الجانب ومن رزق الله تعالى ما يمن به على من يشاء من عباده من الإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح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 قد جعل الله لكل شيء قدرا إنه المعط المانع فكم من سائل أعطاه سؤله وكم من محتاج أعطاه حاجته ودفع ضرورته وإنه سبحانه ليستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا وكم منع سبحانه من بلاء قد انعقدت أسبابه فمنعه عن عباده ودفعه عنهم إنه لا مانع لما أعطى فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهو النافع الظار إن جاءك نفع فمن الله وإن وقع عليك ضر لم يكشفه سوى ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه فالجع إليه عند الشدائد تجده قريبا وافزع إليه بالدعاء تجده مجيبا وإذا عملت سوءا أو ظلمت نفسك فاستغفر تجد الله غفورا رحيما قل اللهم مالك الملك تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده عالم بالخفيات يفصل الآيات تسبح له الأراضين ومن فيهن والسماوات رفع السماوات بغير عمد ولم يكن له كفوا أحد شق البحار وأجر الأنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار يرسل الرعد ويرين البرق وينشئ السحاب الثقال فسبحانه من كبير متعال العزة له والجبروت له والعظمة له والكبرياء له والسلطان له والملك له والحكم له والقوة له كل مذكور سينسى وكل ملبوس سيبلى وكل مذخور سيفنى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من الخالق من الرازق من الوهاب من الغفور من القهار من الجبار من الملك من الملك إنه الله جل جلاله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى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 إنك على كل شيء قدير ما أعظم شأنه وأعلى مكانه وأقربه من خلقه وألطفه بعباده أشرقت لنوره الأرض والسماوات وأنار بنور وجهه الظلمات حجب جلاله عن العيون ونفذت إليه أبصار القلوب وناجته ألسنة الصدور لا تراه العيون ولا تخالطه الأوهام والظنون ولا تغيره الحوادث ولا يحيط بصفاته الواصفون عالم بمثاقيل الجبال ومكايل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار فسبحانه ما أعظمه هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى نظر بعين الاختيار إلى آدم فحضي بسجود ملائكته وإلى ابنه فأقامه في منزلته وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته وإلى إبراهيم فكساه حلة خلته وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته وافتداه بذبح عظيم من ضجعته وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته وإلى يوسف فأراه البرهان في همته وإلى موسى فخطر في ثوب مكالمته وإلى داود فألان الحديد له على حدته وإلى سليمان فسخر له الريح ينتقل بها في مملكته وإلى أيوب فياطوبى لركضته وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته وإلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته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 هكذا جرى تقديره والاعتراض على قسمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته انتهى كلامه رحمه الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فإذا امتلأ القلب بجلال معاني أسمائه فستحل الحياء وتعذب الدنيا وتستنير البصيرة وتنكشف الهموم وتهاجر الغموم من استشعر معاني اسماء الله جل جلاله أنس بالحياء وسعد بالوجود وتلذذ بالأيام وقلبه مطمع وفؤاده مستنير وصدره منشرح نقشت محبة الله في قلبه وسكنت صفاته في ضميره ومثلت أسماء الله أمام عينيه وهذا لا يأتي بلا سبب ولا يحصل بلا تعب بل هو ثمرة للطاعة ونتيجة للمحبة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اعلم يا عبد الله بأن الله هو الغفور يغفر الذنوب وإن عظمت ويستر العيوب وإن كثرت وفي الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بملع الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة ما أعظم جودك يا الله الخلائق لك عاصون وأنت تكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوك تتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا تجود على العاصي وتتفضل على المسي من ذا الذي دعاك فلم تجب ومن ذا الذي سألك فلم تعطه فأنت الجواد ومنك الجود وأنت الكريم ومنك الكرم كان بعباده خبيرًا بصيرًا وخلق كل شيء فقدَّره تقديرًا وأنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا هدى من الظلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيى الظمائر والأفكار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين جميلٌ يحب الجمال طيب يحب كل طيب تواب يحب التائبين يستحي أن يعذب ذا شيبة شاب في الإسلام فتكثر الذنوب وتعظم العيوب وتقس القلوب فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم قل يا عبادي الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم انه الغفور الرحيم التواب الكريم ينادي عبده نداء المتلطف ويدعوه دعاء المشفق عليه يا عبدي يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة يحب التوابين ويحب المتطهرين بل يفرح بتوبة عبده إليه أعظم من فرحة إنسان كان بأرض فلا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فجلس إلى جذع شجرة ينتظر الموت فأخذته إغفاءه ثم أفاق فإذا بها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فقام إليها وأمسك بزمامها ثم صاح من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ فَسُبْحَانَكَ مَا أَرْحَمَكَ وَسُبْحَانَكَ مَا أَكْرَمَكَ لَكَ الْأَمْرُ لَا يَدْرِي عِبَادُكَ مَا بِهَا لَكَ الْأَمْرُ لَا لِلنَّاصِحِينَ وَلَا لِيَ فَهَذِهِ مَعَاذِيرِي وَتِلْكَ صِحَائِفٌ وفيها من الأمس الدفين وحاضري وفيها من الآتي وفيها ابتهاليا وفيها أعاجيب يكفر همها ذنوبي وإن كانت جبال الرواسيا ونازعني شوق إليك وهزني من الغيب ما يحفو إليه رجائيا فجعت من الدنيا الأثيمة هاربا بصفوي من أكدارها ونقائيا أناديك في ضعفٍ وأخجل أن ترى جراح أمانيه ولون دمائيا لك العمر مالي لي أرتجيك فيلتوي لساني وأمضي بالتوسل شاكيا دعوتك ملء النفس ألا ترده مغيظاً وأن تستعيد سؤاليا كفاني أوهاماً فهب لي تميمةً بها أتقي نفسي وشر ذكائيا وأيامي التي ذهبن وعالما دفنت به عهد الصبا وشبابيا وأودعته سرًا حرامًا ولم أزل أعود فأبكيه دموعًا غواليا أتيتك والحق الصريح يمدني إليك ولحن البشر ملء فؤاديا وفيها رجاء فاض منك جلاله وآفاق نور يستحيها ضيائيا تنسمت أمواج الرحيل وأشرقت علي أمانيه فبارك شراعيا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إنه الرحمن الرحيم أرحم بعباده من الوالدة بولدها بولدها فما من نعمةٍ وجدت إلا من رحمته وما من نقمةٍ دُفِعت إلا من آثار رحمته رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما كتب على نفسه الرحمة غلبت رحمته غضبه ووسعت رحمته كل شيء فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير معاشنا من آثار رحمته صحتنا من رحمته أموالنا من رحمته أولادنا من رحمته الليل والنهار من رحمته المطر والنبات من رحمته إرسال الرسل من رحمته انزال الكتب من رحمته وإن تعدوا, الله لا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم إن رحمة الله لو فتحها سبحانه لأحد من خلقه فسيجدها في كل شيء وفي كل موضع وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان فإنه لا ممسك لها يجدها في نفسه وفي مشاعره ويجدها فيما حوله وحيث ما كان إن الإنسان يواجه أصعب الأمور برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر ويواجه أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر ويخوض المخاوف والأخطار برحمة الله فإذا هي أمن وسلام ويعبرها بدون رحمة الله فإذا هي مهلكة وبوار إنه لا ضيق مع رحمة الله إنما الضيق في إمساكها دون سواه لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياه بالسجون أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك ولا سعة مع إمساك رحمة الله ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم وفي مراتع الرخاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إن هذا الباب لو فتح لك يا عبد الله باب رحمة الله فلا عليك ولو أغلقت أمامك جميع الأبواب وأقفلت جميع النوافذ وسدت جميع المسالك إنه هو الفرج والفسحة واليسر والرخاء ولو أغلق عنك هذا الباب باب رحمة الله ثم فتح لك جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء هذا الفيض من رحمة الله يفتح عليك ثم يضيق الرزق ويضيق المسكن ويضيق العيش وتخشن الحياة فلا عليك فهو الرخاء والراحة والطمعنينة والسعادة وهذا الفيض يمسك عنك ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء فلا جدوى وإنما هو الظنك والحرج والشقاوة والبلاء ويمنح الله الولد ويكون معه الرحمة فإذا هي زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله ويمسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وشقاء ويعطي الله السلطان والجاه والملك مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة للدخار الطيب الصالح من العمل والأثر ويمسك جل وتعالى رحمته عن هذا السلطان والملك فإذا به مصدر قلق على فواتها ومصدر طغيان وبغي عند بقائها ومثار حقد على صاحبها لا يقر له معها قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان ويدخر بسببه للآخرة رصيدا ضخما مِنَ النار قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إن من رحمة الله أن تُحِسَّ بِرَحْمَةِ الله. إنه الرحمن الرحيم إن رحمة الله لا تعُزُّ على طالب في أي مكان وفي أي حال وجدها إبراهيم عليه السلام في النار ووجدها يوسف عليه السلام في الجب كما وجدها في السجن ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلماتٍ ثلاث ووجدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفلٌ رضيع مجردٌ من كل قوة مجرد من كل حراسة ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور فقال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ووجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهم فقال لا تحزن إن الله معنا ووجدها الإمام أحمد بن حنبل وهو يجلد ويضرب ووجدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما أدخل السجن فالتفت إليهم وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إنما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لنا وأن تتجاوز عنا اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا ومقصرون فاعفو عنا ومخطئون فسامحنا اللهم سترك بعد عافيتك وعفوك بعد حلمك اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله لا إله إلا هو الحي القيوم